في الزي الأمر العز دام السالفانار وفتيل في الزي الأمر العز دام السالفانار وفتيل وسم بسم الله ودك الأرض من فوق السحاب في يمينك رد عز الحق والباطل ذليل انتهى وقت الخطاب وابتدى فصل الخطاب الذ دا بالسالفه نار و دليل سم الله هناك الارض من فوق الساحه في مين خد عز الحق والباطل ذليل انت هاوت الخيط سل سيف المجد حتى يرجع القاتل قتيل تحت راية لا إله إلا الله هدي الكتاب يا تموت ويرزقك ربي بجنة سلسبيل أو تعيش ويرتفع راسك على روس الهضاء بز الأمر العز دام السالف نار وفتيل سم باسم بسم الله من فوق من السحر, السحر بيبينك هد عز الحق والباطل ليلي انتهى وقت الخطابة وامتدى فصل الخطاب سل سيف المجد حتى يرجع القاتل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 وقت الخطابة فصل الخطاب بز الأمر العز دام السالفة نار وفتيل سم بسم الله ودك الأرض من فوق السحاب في يمينك رد عز الحق والباطل غليل انتهى وقت الخطابة وامتدى فصل الخطاب